إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَآتُوا الْيَثَامَا أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء النساء مثنا وثلاث وارباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدناء لا تعولوا وآتوا صدقاتهن نحلة فَإِنْ فِقْرَنَ لَكُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا أَمْ وَلَا تُطْسُفَهَا أَمْ وَلَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَالزُّقُونَ فِيهَا On فيها electricity, وقولوا لهم use them, use اليتامى حتى Ad بلغوا النكاح carding them And כל marriage could give grac ولا don't eat them with يكبر good كان and فليستعفف good كان And فليأكل بالمعروف. فإذا if إليهم أموالهم them عليهم وكفى بالله them, then I'll show you on them, and I'll be blessed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 روضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذدية ضعافا خافوا عليهم الله فليتقوا الله فليتق الله قولا سديدا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْرِ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٍ If it was not to be a child and a father of his mother, then it would be to his mother. If اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضه من الله ان الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد If there was a child for them, then the rest of us left what we left after the mission is to do. They are to So if you were a son, then you will have the meaning of what you have left. So you And if a man was born a man or a woman, and he is a son or a sister, and he فَرَمَىٰ بِذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ يُوصَا بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ حُدُودُ اللَّهِ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 يأصل الله ورسوله ويتعد حدوده ويدخله نارا خالدا فيها يدخله نارا خالدا فيها وَلَهُ وله عذاب مهين والتي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 يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا إِنَّمَا التَّوبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوبوا الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَتَرَبَّصُوا النِّسَاءَ أُكْرَهًا ولا تعظلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتي نبي فاحشات مبينه وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أَرَادْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَا كَانَ زَوْجٌ وَأَتَيْتُمْ وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نَقْطَارًا فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْءٌ أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا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 قد سلف انه كان فاحشة ومقتى وساء سبيلا حدمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخر Wabanaatul akhi wabanaatul akhti wa ummahatukumu alati arzahnakum wa akhawatukum minar rada'a wa akhawatukum minar rada'a wa وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فئن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وَحَنَالِئُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِن أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ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 ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم So from what your beliefs were الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ and Allah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 والله غفور رحيم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 Allah wants to be afraid of you, and the human is weak. O eyyuhalwathina aamanu la ta'kunu awwalakum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 إن تجتنبوك بائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للزجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ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 وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع فاعظوهم وهجروهم في المضاجع واضربوهم فان اطاعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شق قبئنه ما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يرد دَائِسَ لِإِصْلَاحِ يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدِ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِ الْقُرْبَى وَبِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتبون ما آتاهم الله من فضله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 وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَا ذَا لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِم عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيَ من له أجر عظيم؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا وجئنا بك عليها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 تعلموا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى مرضاء على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ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 Seest thou not those unto whom a portion of the scripture hath been given, how they purchase error, and seek to make you Muslims err from the right way? والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليوم وكفى بالله نصير من الذين هادوا يحدفون الكل مع مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا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 ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لك خيرا لهم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 نطمس من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا اون العنهم كما لعنا الاصحاب الثبت وكان امر الله مفعولا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وَمَن يشرك بِاللَّهِ فَقَد افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي كي يشاء ولا يظلمون فتيلاً انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثماً مبينة. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَا أُولَئِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهِ ومن يلعن الله فلن تجد لَهُ نصيرا ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يُ الناس نقيرا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ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 ان الله كان عزيزا حكيما والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا delesم فيه ازواج متاهرة وندخلهم ظلا غليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَحْكُمُ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ مَا يَعْرِضُكُمْ بِهِ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 And if فِي شَيْءٍ given up اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن will تُؤْمِنُونَ إِن Allah تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ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 وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ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 رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك ثم جاءوك يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ وَلَمْ يُؤْمِنُوا لَكَفَّتَهُمْ الله جَاءُوكَ الله اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رحيما فلا لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يجدوا. ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مما قَضَيْتَ ويسلموا تَسْلِيمًا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا من دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا طاعا ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من Al-Nabiyyin, Al-Siddiqin,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 كم لمل لا فَإِن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أقم معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله كألمتكم بينكم وبينه مودة، كألمتكم بينكم وبينه مودتي، يا ليتني كنت معهم.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 أجراً عظيماً. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الزِّجَالِ وَالنِّسَاءِ, والمستضعفين من الرجال والنساء. نساء والولدان الذين يقولون ربنا الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها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 Al-Tagwuti faqatilu awliyaa ash-shaytan Inn kayda ash-shaytani kana dha'eeefa Alam tera ila al-lazhin qeel lahum kuffu aydiyakum Wa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 وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن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 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكْ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَا أُولَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْتَلُونَ قون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَا تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَتَ الطَّائِفَةِ مِنْكُمْ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 وَكَفَعَ بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو رد دُعُوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ اتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد وأشد اشد تنكيلا من يشفع شفاعه حسنه كله نصيب منها وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُلَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا، الله غلا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَن أَضَلَّ اللَّهُ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا وادوا لو تَكْفُرُونَ كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم أو جاءوكم حصر صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم فَمَا فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث تقفتموهم ikum ja'alna lakum 'alayhim sultanan nubu'na wama kana li'mu'minin ay yaqtulu mu'minan illa وَمَا قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٍ مُسَلَّمَةٍ وَدِيَةٍ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ إلَّا أَن يَصْدَقُ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنا وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلما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 فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه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 He is a blessing and a blessing And Allah was a blessing and a blessing Indeed, قالوا كنا مستعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك ما وهم جهنم وساءت مصيرا إِلَّا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله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 ومن يهاجع في سبيل الله يجد في الْأَرْضِ مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت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 إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فلتقم صائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة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 فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أو كنتم مرضاء تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله اعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاه فذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا امتنتم فاقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا مَوْقِعْتَ وَلَا تَحِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقُرْبِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يخطئون أنفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما يستغفون من الناس ولا يستغفون من الله وهو معهم اذ يبيتون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 ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إثْمًا ثُمَّ يَرْمِيهِ بَرِيَأًا ثُمَّ يَرْمِيهِ بَرِيَأًا فَقَدْ حَسَبَهُمْ مَا حَسَبَهُمْ Thamelabuhtana Waisthman Mubiina Walaulah Fadlullahi Alayka wa rahmatuhu Lahan Ma Fadlum Minhum An yudillu K Wama yudillun Inla فوسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمٌ لَا خَيْرَ فِيكَ كَثِيرٌ مِنْ نَجْوَاهُمْ إلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إصلاحٍ بَيْنَ الناس And whoever does that deliver to the blood of Allah, AENDUH so we can send him with universal HFE. And whoever leads to the تَبَيَّنَ أَهْلُ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِحُ هَدَيَانَا وَثَأَمَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ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 مليدا لعنه الله وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم ولا أمننهم ولا أمرنهم فلا يبد فليبتكن فَلَا يُبَدَّلُ كُنَّا فليغيرن خلق الله نَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسران مبين يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور أولئك ما وهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حق وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ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 ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولا These يَدْخُلُونَ their وَلَا sairann نَقِيرًا God أَحْسَنُ دِينًا or primarily وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَهُوَ مُحْسِنٌ And he took seven miles of Ibrahim, Hanifah, and he took all of Ibrahim, and for Allah, what is in the أَنَا كَبِنِ سَأَقُولِ اللَّهُ يُفْتِكُ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَعَلِيكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيَتَمَنِ سَأَقُولِ اللَّهُ يُفْتِكُ فِيهِنَّ وَمَا wa ma yutla alaykum fi alkitab fiyataman nisa illa ti تُنَغُنَّ ما كُتِبَ لهن وَتَرْغَبُونَ أَن تَكْحُوهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَكْحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ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 وَإِنِ الْمَرْأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جناح عَلَيْهِمَا فَلْيَسْتَحْيِيَتَا وَمَن بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الانفس الشحا وان تحسنوا وتتقوا وان تحسنوا وتت تقوف إن الله كنب ما تعملون خبيرا ولا تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرجت فلا تميل فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الْأَرْضِ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن وَرَفَعَ إِنَّ لِلَّهِ في فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرض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 شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إياك غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تَبِعُ الْهَوَى أَنْتَ عَدِلُ وَإِن تَلُو اَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِينَ الزَّلْ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 فقد ضل ضلالا بعيدا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازدادوا كُفْرًا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الَّذِينَ They take the kāfirīn awlīyā min dūnil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 ويستهزؤ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث الغير حتى يخوضوا في حديث الغيره إنكم إذا مثلهم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 قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا قالوا ألم نستحضر عليكم ونمنعكم من المؤمنين Then Allah will flow between you in day of Day, And Allah will not make the名 Kel�ies upon وَإِذَا قَامُوا إلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَ يُرَاءُ الناس يراؤون النَّاسَ ولا يذ... قُرُونَ اللَّهِ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَا إِلَٰهَ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 أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ Walan tajda lahum nasirah illa alaveena tabu wa aslahu wa ahtasamu billahi wa ahlasu deenahum lillahi wa ahlasu deenahum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 وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُوءٍ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِن تُبْدُ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا۟ يُفَدِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِهِ وَنَكْفُرُ بِبَعْضِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخْذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفدقوا بين أحد منهم أولئك أولئك سوف يتقون أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء فقد saalu فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أدين الله فقالوا أدين الله جهرتا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم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 طور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْثُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الأَنبِيَاءَ قَدْ And the بِغَيْرِ حَقٍّ weighting themselves in mystery and their views were unofficial in our hearts. And by their opinion and by their words on Maryam, a great deal. And by their words, If we killed the Messiah, Jesus وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي غُلَافٍ شَكٍّ مِّنْ مَا لَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِلَّا تَبَاعًا <غن وما> وَالَّذِي قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِالنَّبِيِّ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِغَيْرِ مِنْ الَّذِينَ هَدَوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ Allahi kathira wa aqhzihim aljiba wa qad nuhu onhu wa aqlihim amwala nasi bilba tila wa a'atadna lilka firinah minhum azaaban يؤمنون يؤمنون بما أزل إليك بما أزل إليك وما أزل من قبلك والمقتدين الصلاة والمقتدين تؤن الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح كما أوحينا إلى نوح والنوح. And we sent to Ibrahim and Ishmael and Ishaq and Yaqub وَعِيْسَى وَأَيُّبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقُصُصْهُمْ عَلَيْكَ وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل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 الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن من الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا فَأَمِنُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاه الى مريم وروح من فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا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 وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْ تكبر فسيحشرهم إليك جميعا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من الفضل.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 سُقِطَ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّن ما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه من وفضل ويهديهم ويهديهم إليه صراطا سرّاط تقيمة. يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ الكلاله اِمْرُؤٌ هلك لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نصف ما تَرَكْ وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما تركت وإن كانوا إخوة الججالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنسيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء علي